قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل في ربا نسيئة تقدم لنا ان الربا نوعان ربا نسيئة وربا فضل ربا الفضل هو بيع نوع أو جنس بجنسه يدا بيد هذا يسمى غباء فضل إذا زيد في أحدهما على الآخر يعني كأن يشتري صاعا من تمر بصاعين من تمر آخر من نوع آخر. هذا يسمى ربا فضل لان في زيادة صاع بصاعين أو خمسة آصع بسبعة آصع أو خمسة بعشرة يعني جنس بجنسه أحدهما زائد كما قدم للنبي صلى الله عليه وسلم تمر حسن فقيل فقال عليه الصلاة والسلام اكلوا تمر خيبر هكذا قالوا يا لا يا رسول الله انا كنا نشتري الصاع من هذا بالصاعين من تمر خيبر فقال اوه اوه عين الربا لا تفعل الحديث هذا يسمى ربا الفضل يعني جنس بجنسه احدهما زائد على الاخر وان كان يدا بيد هذا يسمى ربا فضل الربا نسيئة بيع جنس بجنسه باجل احدهما حاضر والاخر مؤجل كان يشتري مثلا صاعا من قمح بصاع ونصف مؤجل يقول اعطيك الان صاع وتعطيني بعد ستة اشهر صاعا ونصف هذا ربا فضل وربا نسيئة ربا نسيئة فقط يقول مثلا اعطيك الان صاع من هذا النوع من القمح صاع ردي وتعطيني بعد ستة اشهر صاع من القمح لكنه صاع طيب هذا ربا نسيئة قد يجتمعان ربا الفضل وربا نسيئة وقد يكون ربا فضل فقط بدون نسيئة وقد يكون ربا نسيئة بدون فضل ربا فضل ونسيئة صاع بصاعين الى اجل هذا ربا فضل لأنه صاع بصاعين وربا نسيئة لان الصاعين الى اجل ربا فضل فقط صاع بصاعين يدا بيد هذا ربا فضل ما في نسيئة قد يكون ربا نسيئة فقط صاع بصاع أحدهما مقدم والآخر مؤخر هذا ربا نسيئة وكل هذه الثلاثة الأنواع سواء كان ربا فضل فقط أو ربا نسيئة فقط أو ربا فضل ونسيئة كلها ممنوعة إلا إذا بيع جنس بجنس اخر فهذا تصح فيه الزياده بأحدهما ولا يصح التاجيل وهذا هو موضوعنا الان في ربا النسيئه وان لم يكن معه فضل فلا بد ان يكون يدا بيد فجنس بجنس قمح بأرز مثلا لا بد ان يكون يدا بيد اما الفضل فلا باس لو اشتريت مثلا ثلاثه اصع قمح بصاعين من الارز يدا بيد فلا باس لان هذا جنس وهذا جنس ومثله قمح وشعير ومثله قمح وتمر جنس بجنس آخر يجوز فيه التفاضل ولا يجوز النساء نوعان من جنس واحد يحرم فيهما التفاضل والنساء نوعان من جنس واحد يعني قمح وقمح وإن كان أحدهما مثلا له اسم والآخر له اسم يعني أحدهما متميز على الآخر لأنهم اعتبران نوع جنس واحد مثل التمر بالتمر والتمر أنواع تمر صاعه مثلا بريال وتمر صاعه بعشرين ريال وثلاثين ريال فكلها اعتبرت جنس واحد ما يجوز أن يباع بعضها ببعض متفاضلا فالمؤلف رحمه الله يبين تحت هذا الفصل أنه لا يجوز النساء بين جنسين اشتركا في علة الربا. نعم كل ما لين اتفقا في علة رب الفضل كالمكيلين والموزونين او المطعومين على الروايه الاخرى يعني هل عله الربا الكيل والوزن فلا يباع مكيل بمكيل ولا يباع موزون بموزون مؤجلا بل لا بد ان يكون يدا بيد مثل الذهب والفضه كلاهما موزون فما يباع الذهب بالفضه ولا الفضه بالذهب الا يدا بيد واما التفاضل فلا باس لانهما يختلفان كذلك البر بالتمر التفاضل يجوز والنساء ما يجوز لانهما اتفقا في عله ربا الفضل وهي الكيل وعلى الروايه الثانيه عله الكيل عله الربا الفاضل الطعم مطعوم بمطعوم ما يباع الا يدا بيد الا اذا كان بالدراهم والدنانير فالدراهم والدنانير يتباع بها جميع السلع حاضرا ومؤجلا والحمد لله لا يجوز, لا يجوز بيع احدهما بالاخر نساء معنى نساء يعني مؤجل في نسيئة نعم. ولا التفرق قبل القبض ولا التفرق قبل القبض ما يجوز مثلا يقول اصرف لي مئة ريال مثلا عاطن فيها جنيه والمئة ريال احضرها لك غدا او خذ هذه مئة ريال تعطيني بها جنيه غدا هذا ما يجوز لابد يدا بيته ولا يقول خذ هذا صاع من التمر اريد بدله صاع من العرس غدا نقول لا ما يجوز هذا لا بد ان يكون يدا بيت لا بد ان يكون يدا بيت صاع من التمر بصاع من العرس او صاع من القمح بصاع من الشعير او نحو ذلك هذا يلزم ان يكون يدا بيت هذا النشا ولا يجوز التأخير يقول خذ معي الآن صاع البر باشر احضر لي بدله صاع من التمر نقول ما يجوز لا بد أن يكون يدا بيد وإلا التفاضل بين الجنسين جائز وإنما الممنوع أن نسى. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد لما بين صلى الله عليه وسلم ان التمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير ربا إلا هاء وها يدا بيد قال فإذا اختلفت يعني بر بشعير أو بر بتمر إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم بشرط وهو يدا بيد نعم وعن عمر وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا الا هاء وها الا هاء وها الا هاء اوها والبر بالبر ربا الا هاء اوها والشعير بالشعير ربا الا هاء ان وها متفق عليه حديث عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالورق الذهب الذهب معروف والورق هو الفضه تسمى فضة وتسمى ورق يعني ما يلزم أن تكون ورق بالاصطلاح الحاضر لا الورق الأصل فيه الفضة الفضة تسمى ورق والذهب ذهب أو عين فالذهب بالورق يعني اشتريت ذهبا بفضة أو بما يعادل الفضة لابد أن يكون ها وها يا دنبيت ما في تاجيل ما تشتري قطعة الذهب بألف ريال مثلا وتقول خذ هذه خمسمائة ريال وخمسمائة أحضرها غدا ما يجوز لا يتم الشراء إلا والدراهم موجودة يدا بيد فإذا اضطر الإنسان لهذا وكان يعرف البائع يعرف المشتري مثلا يقول سلفني ألف ريال فالصاحب الذهب يسلم الرجل ألف ريال فيأخذه ثم يشتري منه ذهب يكون في ذمته له ألف ريال القرض لا قيمة الذهب نعم. وما اختلفت علتهما كالمكيل بالموزون إذا لم يتفقا في الطعم جاز التفرق فيهما قبل القبر رواية واحدة وما علتهما يعني مثل حديد ببر أو شعير أو قطن ببر أو شعير اختلفت العلة لأن العلة في البر والشعير على ما يتقدم الكيل والكيل والعلة في القطن والحديد الوجن لأن الحديد والقطن ما تكال وإنما هي توزا وزنا فموزون بمكيل يجوز فيه النساء والتفاضل من باب اولى وما اختلفت علتهما كالمكيل بالموزون كي يكال كيل والثاني يوزن وزن إذا لم يتفقا في الطعم يعني ما كان من مادة واحدة جهز التفرق فيهما قبل القبض رواية واحدة يعني لا اشكال في هذا ولا ولا في خلاف في المذهب نعم وفي النساء فيهما رواية وفي النساء يعني هنا شيء اسمه التفرق قبل القبض وهنا شيء يقال له نساء شيء باحذر حاضر ما سلم في المجلس وشيء مؤجل فرق بين الاثنين اشترى مثلا قطن ببر او اشترى حديد ببر اختلفت العله بالنسبه لعدم التسليم بالمجلس ما في حرج يعني لو استلم أحدهم الآن ولا آخر العصر أو المغرب أو كذا أو كذا مثلاً ما في حرج لكن يقول مثلاً أريد أن أشتري منك ألف كيلو من القطن بألف صاع من البر أو من التمر على شرط يكون التسليم القطن بعد سنة هذا في خلاف النساء المؤجل فيه روايتان يجوز ولا يجوز اما اذا صار حاضر لكن له في المجلس يعني البيع والمشتري على النقد لكن سلم القطن مثلا الصباح ويستلم البر او التمر او النوع الاخر في الليل هذا لا باس لانه يعتبر حاضر ليس فيه نساء لكن ما سلم في المجلس بخلاف الاشكال الاخرى فيه لازم مثل ما قال عليه الصلاه والسلام يدا بيد خذ واعط في ان واحد نعم وما لم يوجد فيه عله ربا الفضل كالثياب والحيوان ففيه روايات اربع وما لم يوجد فيه عله ربا الفضل يعني ما يدخلها ربا الفضل كالثياب الثياب ما فيها ربا فضل لو أبدلت مثلا خمسين متر من قماش بعشرة أمتار من قماش آخر لا بأس لأن هذه ما يدخلها ربا الفضل لأنها تتفاوت ولا حرج في بيع نوع من القماش بنوع آخر من القماش وإن كان متفاضل هذا لا بأس به لأنه لا يدخله ربع الفضل الذي هو علته الكيل أو الطعم يقول كالثياب والحيوان إبدال مثلا بعير ببعيرين أو شات بشاتين أو بقرة ببقرتين ذكر وأنثى مثلا فلا بأس بهذا على أن فيها أربع روايات فيما لا يدخله الربا ربى الفضل فيه أربع روايات نعم إحداهن يجوز النساء فيهما لما روى عن عبد الله بن عمرو قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أستسلف أن أستسلف إبلا فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى مجيء المصدق هذه الرواية الأولى وهي المشهورة وهي الأصح كما قال الإمام أحمد رحمه الله أن ال ما عداها واحاديثها فيها ضعف يعني مثل الابل والبقر والغنم ومثلها الثياب التي لا يدخلها اربا الفضل يجوز فيها النساء والفضل لهذا الحديث حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أستلف إبلا احتاج إلى إبل للغزو فجهز ما عنده من الإبل فنفدت ما عنده وهو محتاج إلى زيادة يقول عبد الله بن عمرو فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أستلف البعير الحاضر ببعيرين إلى أجل مثلا يقول هذا البعير ذا الحاضر نأخذه منك الآن ونعطيك بعد ستة أشهر أو بعد ثلاثة أشهر إلى مجيء المصدق يعني حينما يستلم المصدق إبل الصدقة ويحضرها للنبي صلى الله عليه وسلم يسدد حينما يجيء المصدق أمرا فكنت أفعل هذا ولا يفعل هذا إلا بعد علم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يشتري للنبي عليه الصلاة والسلام ليجهز الجيش فكان يشتري له البعير الحاضر ببعيرين إلى أجل لأن هذا لا يدخله الربا كنت أستل أستلف ابلا أستسلف ابلا فكنت اخذ البعير بالبعيرين إلى مجيء المصدق يعني المصدق ذهب كانه ليجمع الصدقات والصدقات يأخذها بأعيانها ياتي بإبل وبقر وغنم وغيرها من الصدقات فتسلم للنبي صلى الله عليه وسلم فيسلمها مثلا لعبد الله بن عامر أو لغيره ليسدد الديون التي استسلفها نعم. والثانيه لا يجوز لما روى سمره قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئه قال الترمذي هذا حديث صحيح الروايه الثانيه عن الامام احمد رحمه الله بعكس الرواية الأولى تماما الرواية الأولى يقول يجوز النساء يجوز النساء بالإبل والحيوانات وغيرها يعني من مما لا يدخله ربا الفضل الرواية الثانية تقول لا يجوز بدون قيد ولا شرط الأولى يجوز والثانية يجوز دليل الأولى هو حديث عبد الله بن عمر كان يفعل يأخذ البعير الواحد بالبعيرين الرواية الثانية رواها حديث سمرة قال أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة يعني بيع الحيو... هذا له منطوق وله مفهوم منطوقه أن الحيوان لا يباع بالحيوان نسيئة بدون التفاضل ما في حرج. يشتري شاة بشاتين يدا بيد وما ومفهوم الحديث هذا انه قوله لا عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئه انه يجوز التفاضل اذا لم يكن نسيئه يعني منطوقه لا يجوز نسيئه مفهومه انه يجوز نسيئة يجوز التفاضل اذا كان يدا بيد نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئه قال الترمذي حديث صحيح هذه الروايه الاولى يجوز النسى والفضل الروايه الثانيه يجوز الفضل دون النسى نعم والثالثه يحرم النساء في الجنس الواحد لهذا الخبر ويباح في الجنسين عملا بمفهومه والروايه الثالثه يحرم النساء في الجنس الواحد يعني تبدل بعير ببعير مؤجل هذا ما يجوز بعير بغنم مؤجله بعير ببقر مؤجلة يجوز الرواية الثانية الثالثة تقول إذا كان من جنس واحد فلا يجوز التعجيل لا يجوز النساء وإذا كان من جنسين فيجوز يعني تشتري بعير ببقرتين أحدهما مؤجل لأنهما من جنسين تشتري بعير بعشر شياه مؤجلة مثلا لا بأس لأنها جنسين فالرواية الأولى يجوز مطلقا الرواية الثانية لا يجوز مطلقا الرواية الثالثة إذا اختلف الجنس جاز وإذا اتفق الجنس فلا يجوز النساء نعم والرابعة يباح مع التساوي ويحرم مع التفاضل في الجنس الواحد ما هو الذي يباح ويحرم النساء لان الكلام فيه والرابعة يباح النساء مع التساوي بعير ببعير الى اجل بقرة ببقره الى اجل يباح بقرة ببقرتين الى اجل قال لا هذا تفاضل يباح مع التساوي ويمنع مع التفاضل نعم ويحرم مع التفاضل في الجنس الواحد لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نساء ولا بأس به يدا بيد قال الترمذي هذا حديث حسن هذه الروايه الرابعة وهي يباح النساء مع التساوي بقرة بقرة، بعير ببعير شات بشات يباح شات بشاتين شا بقرة ببقرتين لا يباح إلا إذا كان يدا بيد يعني يقول مثلا هذه البقرة ذات قيمة من خيار البقر. من يريدها ببقرتين صغيره يدا بيد هذا لا بأس بقره ببقرتين بدون نساء اما اذا كان نسى فهو ممنوع اذا الروايات اربع يجوز ولا يجوز ويجوز, ويجوز في الجنسين و يجوز مع التساوي ويمنع مع التفاضل اربع روايات عن الامام احمد في بيع الحيوان بالحيوان واصح الروايات واقوى هي الروايه الاولى لان فيها فعل فعل عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم كان يستلف البعير بالبعيرين ثم إذا جاءت إبل الصدقة سدت فالرواية الثالثة الأولى هي اقواها وهي التي قال عنها الإمام أحمد هي حديثها أصح الأحاديث وعن ابن عمر أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس والنجيبة بالإبل فقال لا بأس إذا كان يدا بيد رواه أحمد في المسند هذه دليل للرواية الرابعة أنه يبيع الفرس بالأفراس يعني فرس مشهور بالسبق والقوة وكذا وكذا يبيعه بثلاثة أفراس أو أربعة أفراس مثلا ويبيع الجمل مثلا بثلاثة حواشي أو أربعة حواشي مثلا لا بأس بهذا وفي هذه الرواية إذا كان يدا بيد هذا دليل للرواية للرواية الرابعة عن الإمام أحمد نعم ولا خلاف في جواز الشراء بالأثمان نساء من سائر الأموال موزونا كان أو غيره لأنها رؤوس الأموال فالحاجة داعية إلى الشراء بها نساء وناجزا هذه قاعدة عامة مستقلة يقول ولا خلاف في جواز الشراء بالأثمان نساء من سائر الأموال الأثمان ما هي الذهب والفضة وما ينوب عنهما يعني تشتري التمر بتراهم حاضر أو مؤجل تشتري البر بدراهم حاضر او مؤجل تشتري الشعير مثلا بذهب حاضر او مؤجل لا بأس تشتري القطن الحديد النحاس كل شيء الا الاثمان بالاثمان الذهب بالفضه لا اما الشراء بالثمن الذي هو الذهب والفضة اي شيء تشتريه يجوز فيه الحاضر والمؤجل والحمد لله اي شيء تشتريه وهذا هو ما نوه الله جل وعلا عنه في كتابه العزيز يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه لأن الدين هو ان يكون الشيء شيء حاضر وشيء مؤجل فيشتري البيت مثلا بحاضر يشتري البيت بمؤجل يشتري السيارة مثلا بحاضر يشتريها بمؤجل لكن ما يجوز أن يقول خلها مثلا بخمسين حاضرا وبخمسة وخمسين مؤجلة وأنت بالخيار شهر نقول له هذا ما يجوز ما يصح ان يتفرق إلا على اتفاق حاضر أو مؤجل فعلى هذا مثلا البيع هذا الذي يسمونه التاجير منتهم بالبيع أو العكس هذا ما يجوز لأنهم يتفرقون لا على بيع ولا على تأجير ما اتفقوا على شيء معين بل لابد أن يتفقوا ومثل ذلك القيمة حاضر أو مؤجل مثلا يقول خذ هذه السيارة بخمسين ألف إن أتيت بالمبلغ اليوم أو غدا أو بعد غد وإن لم تأتي به خلال ثلاثة أيام أو أسبوع فتكون حينئذ بخمسة وقت